السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكلمنا قبل ذلك في الدروس الماضية على تقسيمات الخبر. وقلنا إن الخبر بالنسبة إلى عدد الطرق إما أن يرد إلينا بطريق واحد أو بطريقين أو بثلاثة أو بأكثر من ثلاثة بلا حصر عدد معين وقلنا إن الثلاثة الأول ما اسمهم؟ أحد والرابع هو المتواتر وقلنا إن هذه القسمة لا تتوقف عليها يعني صحة أو ضعف أو رد للحديث أو قبول لكن يعني الحديث المتواتر مقبول كله بلا شك هو أعلى من الصحيح. لا يقال فيه صحيح ونضعي هو أعلى من الصحيح القسمة الأخرى أو التقسيمة الأخرى الحديث أو الخبر إما مقبول وإما مردود والمقبول أنواع والمردود أنواع المقبول أربعة أنواع ما هي؟ الصحيح صحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره والمردود أنواع كثيرة كثيرة جدا بعضهم أوصلها إلى أرب إلى أربعين نوع أخفىها الضعيف وشره الموضوع وبينهما يعني درجات شدة طيب تكلمنا في الدرس الأخير عن الحديث الصحيح وقلنا إن له تعريفا وشروطا فما هو تعريفه وما هي شروطه فضل جميل اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم جميل اللي احنا قريب من كده بس ايه مش طيب شروط الحديث الصحيح ما هي من خلال هذا التعريف نستخرج شروطا خمسة صالح السند عدله الراوي ضبطه عدم شذوذ وعدم عله طيب تكلمنا عن هذه الشروط وعرفنا الاتصال ما هو الاتصال حسن ما سلم إسناده من سقوط فيه سقوط أي نوع من السقوط ب أي نوع من أنواع السخط تب كيف يسلم السند من السقوط أو من أنواع السخط يسلم فعلا إذا أخذ كل راون الحديث عمن فوقه مباشرة بلا وسط كده هب أي سلم من أنواع الصكوك وقلنا يعني هناك طرق للتحمل ثمانية كلها على الانقطاع إلا ثلاثه ما هي اتفضل السماع السماع القراءة على الشيخ الثالثه ما هي دي كلها طرق تحمل احنا الحاجة الثالثة اللي مختلف فيها الإجازة القراءة الإجازة. للشيخ أيضا مختلف فيها لكنه خلافهم يعني ضعف جدا وقع الإجماع بعد ذلك على جواز أو صحة الرواية بالإجازة عفوا بالقراءة يبقى من أراد أن يكون حديثهم متصلا فعليه أن يتحمل الحديث بإحدى هذه الطرق الثلاث إما أن يسمع من الشيخ مباشرة أو يقرأه على الشيخ والشيخ يقر، أو يقرأ الحديث على الشيخ وهو يسمع والشيخ يقر أيضا أو يجيزه الشيخ بهذا الحديث هناك طرق أخرى خمس طرق كلها على الانقطاع وإنتهاء لكم المرة اللي فاتت مش كذا هو الكلام على طرق التحمل سأتي يعني بعد ذلك سنتكلم عليه بالتفصيل لكن نحن نريد أن نتكلم على الاتصال ومعنى الاتصال وعكس الاتصال كي تكتمل الصورة لابد من الإثبات والنفط طيب قلنا ايه هم الخمسة الباقيين يا جماعة الاجا الإجازة بعدها ال ال الوجادة المناولة الإعلام الوصية الكتاب ماشي دول خمس طرق كلها على الإ على الانقطاع وهكلمكم على بعد كده كتابة واحد بيكتب الو واحد بيكتب لواحد لو أحاديث لا ألوا أجستك ولا أزنا له في جواي وفق زي الإ زي المراسلة كده الوصية واحد قبل ما يموت وصى بكتابه لفلان ولكن لم يجز الإجازة إن اقترنت بأحد هذه الأشياء أو هذه الأشياء الخمسة أو الترك الخمسة إن اقترنت بالإجازة فهي صحيحة معتبرة للإجازة وليس للإيه لذاتها طيب قوادح الاتصال طبعا أنتوا جايين من إجازة فعاوزين إيه بس نسترجع اللي خدتوا سريعا يعني قوادح الاتصال ما هي كم قوادح قوادح الاتصال أو ناقدر الاتصال ست قوادح قلت منها المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل خفز ست منهم اثنين سقط خفي فيه خفاء وغموض والأربعة ايه سقط جلي او ظاهر انت طبعا عارفين يعني ايه معلق ويعني ايه مرسل و... مش كده؟ ولا نسيت؟ او بتكون نسيت وصلحنا مش هنعيد كله كده تاني؟ طبعا متن؟ المعلق ايه؟ ما سقط من نبدأ إسناده؟ راون فأكثر؟ وانساقت السند كله مشي طيب اللي بعديه المرسل ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي اللي بعديه الإيه المنقطع ما سقط من وسط إثن إسناده راون ففأكثر بشرط أن لا يكون على التوالي أو راون في موضع أو أكثر اللي بعد كده الإيه المعضل ما سقط منه رويان بشرط أن يكونوا على التوالي بقى في أول السند في بيفأول سند يفأخر يفنص مش مشكلة المهم أن يكون اتنين وراء بعض إيه اللي بعد كده المدلس إيه الحديث المدلس إيه هو أما نقول المدلس بي بينصرف غالبا إلى تدليس الإسناد تدليس الإسناد اللي هو إيه أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماعة وغيره كعن وقال بيقول في الحاجات اللي ما سمعهاش من شيخه عن وقال هو في الاصل ما خدهاش عن شيخه خدها من ايه من زميله عن شيخ ويصاد زميله ويقول عن شيخ على طول يبقى كده دلس المرسل الخفي أن يروي عما عاصره أو لقيه ولم يسمع منه ماشي هو لم يسمع شيئا البتة من من هذا الشيخ أو من هذا الراوي ولكن احيانا بيبقى عاصره هو فقط واحيانا يكون لقاه وفي كلا الحالتين لم يسمع منه كده خلصت أنواع السقط طيب وكده خلص الاتصال أول شرط أما نتكلم على الاتصال عكسه الانقطاع دي أنواع الانقطاع إن عدم الاتصال وجد الانقطاع وجد الضعف إذا وجد الشرط كده ضمننا يعني درجة أو مرتبة أو الخطوة الأولى من, من الخطوات الصحية طيب فقدناها يبقى كده عدمة الصح زي ما قلنا كده كما الوضوء شرط للصلاة الاتصال شرط للصح لا صح الحديث أبدا وهو غير متصف طيب الشرط اللي بعد كده اللي إيه؟ العدالة <تصفيق> عدالة الرواق قلنا العدالة ب... ما هي العدالة ايه العدالة السلامه من أسباب الفسق وخوارم المرؤة يسلم من أسباب الفسق الحاجات اللي هي متعلقة بالحلال والحرام يتقي المحرمات وكمان مش كده وبس فيتقي خوارم المرؤة كمان الحاجات اللي هي متعلقة بالمباحات أو المستحبات أو العادات أو الأعراف يعني يعني فيها جانب متعلق بالأمر والنهي اللي هو الحلال والحرام وفيها جانب متعلق بالأخلاق والعادات طيب السلامة من أسباب الفسق ده الجانب المتعلق بالحلال والحرام والسلامة من خوارم المرؤى ده اللي متعلق بالأخلاق بمحاسن الأخلاق الفسق عارفينوا إن هو إيه؟ الخروج على الطاعة الخروج عن الطاعة طيب أو هو الوقاف الكبيرة أو اللي سرعة طيب المروءة ما هي خوارم المروءة زي نواقض الم يعني لو حاجة وجدت منها يبقى ما عادش في مروءة طب إيه هي المروءة مم. كويس كويس بس احنا عاوزين يعني ايه ان يعني يعني تعريف كامل بقى زي ما احنا قلنا يا ملاني بقى من يقوله هو <تصفيق> عماتين التعريف اللي أنا أعطيه ده شبه توليفة كده خاصة بي يعني يعني إيه انتوا يمكن ما تلقاهوش بتمامه كده في منسوب لحد بعينه بس هو المعنى ده اللي أنا وجدت في كل التعريفات اللي تكلم فيها أهل العلم عمتها هتلأ التعريفات كثيرة جدا في المرؤة المرؤة هي إيه؟ التحلي بمحاسن الأخلاق وكريم العادات والأعراب والتخلي عما يخالفها مما يستهجنه الناس ستجد فعلا المرؤة تدور بين هذين الضابطين يفعل الأشياء المستحبة والتي هي من محسن الأخلاق ويحافظ على العادات التي لا تخالف الشرع ويحافظ ويتجنب ما يخالفها يتجنب أن يقع في عادة أو فعل يستهجنه الناس بسببه حتى وإن كان عادة لو الناس اعتادوا مثلا في بلد وأنهم يعني يفعلوا شيئا مباحا ويستنكرون تركه على الناس ينبغي على كل أحد ألا يترك هذا الأمر ليه؟ كل الناس بتبص لمن يترك هذا الفعل على أنه إنسان مقصر طيب كنا وافنا هنا مش كده كنا يعني كنا اتكلمنا خلصنا كده طيب ما هي نواقض العدالة؟ احنا اتكلمنا في اتصال وفي ناقض اتصال ما هي نواقض العدالة؟ الاشياء اذا وجدت انتفت العدالة الكذب ماشي كم فعلا ايه هو يكونوا يفسق بقى فعل ده كده يأيه تنخرم عدالته طيب انت قلت ال الكذب والفسق أي كما التهم كمان التهمة بالكذب أي كمان كده ثلاث بقيت نين الجهالة والبدع كده خمس قوادح تقدح في عدالة أي راوي إن وجد قادح منهم انتفت عدالته الذي يكذب انتفت عدالته والذي يفسق انتفت عدالته والمجهول لا ندري عدالته من عدمه فالأصل أننا لا ندري عنه شيئا لابد لكي نقول نثبت يعني نحتج به أن يكون أن تثبت عدالته أولا طيب يبقى أنا الحديث بتاعه مش هستدل بي مش هقدر استدل بي وبرضه مش هرمي بس يبدل معي موقوف كده موقوف حاله كده لحد ما ايه ما يجي لي دليل انه هو أصاب والبدعة برضه تقضح في العدالة على خلاف وهيجي الكلام على الحاجاتي بالتفصيل لكن الكاذب ما المقصود بالكادب هل الرجل الذي يكذب على أخيه هذا يكون حديثه مكذوب أولا الكذب إذا وجد في الراوي فحديثه مكذوب أو موضوع طيب هل كل رجل يكذب ويقع في الكذب بين الناس يصير حديثه مكذوبا لا الجواب لا الكاذب المقصود به هنا الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني هي القوادح كده حسب الأشد في الشديد الكذب التهمة بالكذب الفسق الجهالة البدعة مترتبة كده فمخليينها أشد حاجة وحديثه فعلا بيكون بي موضوعا حد يقول ده ما هو الكذب ده من جملة الفسق يبقى الفسق عام يبقى تب ليه ما يدينش الفسق لا ال الكذب هنا المقصود به الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب له خصوصية في شدة القبح في الحديث بخلاف الفسق الفسق عام لكن فده خصة بالقبح في الحديث قد يكون الفاسق مثلا اشد جرما ولكنه الكذب في الحديث أشد قبحا في الحديث نحن لا نتكلم أيهم يعني شر عند الله عز وجل نحن نتكلم ايهم شر في الحديث ماشي طيب الراوي الذي يكذب يثبت عليه الكذب في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يصير حديثه كذابا، يصير حديثه مكذوبا أو موضوعا. لو تبأ هل تقبل توبته ولا لأ؟ يعني الجمهور على إنه لو تبأ برضو لن تقبل توبته، لن تقبل توبته بينه وبين ربه، لكن لن تقبل روايته، لن تعتبر بهذه التوبة و. و ويمحى الكذب السابق له لا سيصير كذابا أيضا في الحديث طيب المتروك اللي هو اللي عفوا اللي بعد كده قلنا الإيه التهمة بالكذب تهمة بالكذب سببها إن الراوي إما يكذب في حديثه مع الناس أو إما يروي شيئا يتفرد بلون شيء مخالف لعموم الشريعة، فيترك حديث لأجل ذلك، لأجل أحد هذين السببين يترك حديث الراوي ويقول ويقال عن حديثه أن أنه حديث مطروح. طيب يبقى إذا كذب في حديثه مع الناس لا يكون. كذباً ويصير حديثه مكذوبا أو موضوعا إنما يكون حديثه مطروكا الفسق الفسق إن وجد في الراوي يصير حديثه منكرا يبقى أنت تستدلأ على يعني تفهم من حديث المنكر أن فيه راوي أن فيه راويا فاسقة دي أحد الوجوه يعني أحد الأسباب أن يكون الحديث منكر وفي في يعني أشياء ثانية لكن دائما ضمن الأشياء يعني طيب إذا روى حديث حديثا وتفرد به الفاسق نقول على حديثه أنه حديث منكر بالمرة نقول إن هو أيضا إذا كان شديد الغفلة أو فاحش الغلط فحديثه أيضا منكر بالمرة يعني لكن الحاجتين الأخرى اللي قلت لكم عليهم دولت لا يرتبطان بالعدالة إنما يرتبطان بالإيه؟ بالضبط شدة الغفلة أو فحش الغلط ده يرتبط بالإيه؟ بالضبط بعد كده القادح اللي هو الجهالة ما هي الجهالة الرواق إما موثقون وإما مضاعفون وإما لا نعلم فيهم جرحا ولا تعديل إما السقات وإما ضعفاء وإما لا لم نقف يعني فيهم على جرح أو تعدي الأخير ده هو المجهول المجهول من لم تعرف عدالته ولا ضبطه أو من لم يعلم فيه جرح ولا تعدي الجهلة أنواع في جهلة عين وجهالة حال، وفي كمان مستور خضار المرض مش مش، جزاك الله خير. جهلة عين وجهالة حال، جهلة عين الروي يكون يعني لم يروى عنه إلا راو واحد، ولم يعلم فيه جرح ولا تعديل أيضا، جهلة الحال. أرقى قليلا روى عنه اثنان فأكثر ولكن لم يعلم فيه جرح ولا تعديل أيضا المستور يعني يعني أرقى قليلا أيضا من هذين بعض العلماء لا يفرق بين المستور ومجهول الحال لكن من فرق يقول أن المستور من علمت عدالته الظاهرة يعني زاد عن مجهول الحال إن علمت عدالته الظاهرة، إنما ضبطه لم يعرف، وكمان عدالته كتفصيل أو كحكم قطعي لم يثبت أو لم تثبت. طيب، ال. إحنا سيبنا إحنا سبنا خواري من وراء من زمان يا رجل. لازلت عندي خواري من وراء. نوقف العدالة فضة، آه، ال إيه، الجهلة، أنا قلت، المجهول، أنا قلت مش هنرميه، هنوقف حاله، لحد ما يجي لنا حاجة إش فعله، هو الوقتي ولا عد ولا مخروم العدالة، بس عدالته ما ثبتتش يبقى خلاص أنا لا هحتاجي، مش هذا راح تجي بي، لأن أنا بحتاجي بروية العدول وفق. مش اقدر ارميه عشان انا مش عارف انه هو منخرم العدالة ماشي لكن يعني يصلح في الشواهد والمتابعة ولا يصير حديثه حجة ولا يلقى في حديثه في النهر كحديث الكذاب ولا ولا كحديث المطروك ولا كحديث الفاسق التلاتة دولت ضعفهم شديد الفاسق الثلاثة الأوائل دولت الفاسق وال, وال, وال, وال والمتهم بالكذب والكذاب ضعفهم شديد جدا وحديثهم لا يصلح فيه شواهد ولا متابعات ولا احتجاج يعني لو ميت كذاب مش هيرتقوا من الكذب للضعف الخفيف ولا للحسن فضلا عن الصحة إنما ميت ضعيف أو ضعيف الماشي أو ميت مجهول الجهالة ديت من الأشياء التي يتقوى بها على خلاف يعني الجهلة كل ولا جهلت العين ولا جهلت الحال وال هما اللي يصلح للشود والمتاعات فقط المهم المجهول أرقى حالا ولم نحكم بأنه من خارم العدالة ولكن توقفنا فيه والتوقف دهوت ما قالوا في النهاية إنه مش عاد ان هو مش هنحتاج بيه بخلاص زي ما يكون ضعف لذلك نذكره في, في اسباب الضعف زي اللي بيقول لك كده توقف وتبين هو كفره من الآخر يعني وما بس هو بي إيه كلام حسن وخلاص أنا توقف فيك لحد ما إيه ما يثبت إسلام توقف فيك مش هثبت لك الإسلام يعني يعني انت مش إيه؟ عندي كده مش مسلم هو بالضبط كده أنا متوقف في الإيه؟ في المجهول ده ومش هقدر يثبت له العدال بقى عشان انت ما تقوليش انت زي ما الأخ قال كده انت ليه خرمت عدلت وانت ما عندكش دليل اقول لك برضو ما عنديش دليل على السبوت اللي ايه عدلت فهسيبه كده مش اقدر احتج به طيب كنا كده خلص الجهالة المجهول دهوت حديثه لو اسمه معين ليس لحديثه اسمه معين وهو من الضعف الخفيف الذي ينجبر بالشواهد والمتابعات مرسل ضعيف ليه ليه بتقول مرسل ضعيف ما مرسله خلاص والمرسل معروف انه ضعيف واسناده ضعيف كمان هم ماشي هم طب بلاش امثله بس المهم انت عاوز ده حكم ايه يرتقي ولا لا يرتقي المرسل ده انا اقول لك بس على تفصيل بقى احنا لسه يعني ايه ما كلناش المرسل انا كلمتكم المرسل الكبار التابعين والصغار التابعين فرقت لكم ما بينها لو كان من مراسيل كبار التابعين انجبر لو مراسيل صغار التابعين بيبقى الساقط غالبا اثنين لا انجبر بيبقى ضعفه شديد بيبقى غالبا يرجع الى الاعضال مش يرجع الى ايه مجرد سقوط راوي وهو الصحابي امم موقوف لا الموقوف ده لا يقول مرفوع ما ده كلام صحابي لا لا لن تقوي به كلام النبي. فالمهم المجهول أنا أقول لك ضعف خفيف وينجبر؟ يعني لو حدث لو سنة ضعيف مع سند فيه جهالة حال أو مستور ينجبر الضعف ويرتقي من الضعف الخفيف إلى الحسن لغير. طيب البيضة. ما هي البدعة؟ <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> ماشي ماشي، ياك. حدي ثاني أحسنت، كلام الشاطيبي، أو هي الحدث في الدين بعد الكمال؟ تعرفين دول أشهر تعرفين يعني راوي مبتدع البدع البدعة هنا أخوينا ليست البدعة ال البدعة في في في الأعمال في العبادات إنما هي ال في العقيدة يعني مثلا رجل مثلا ايه يتعمد مثلا ان بعد كل صلة ان هو يعد ويرفع يديه ويدعو لله عز وجل ولكنها صارت هديا وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شكل إن فعلها مرة مرتين عشرة لا ضي فالدعاء مشروع في كل وقت لكن تخصيص الوقت دهوت التخصيص ده هو اللي بدع تاب البدع دي ايه يبقى حديثه بها ضعيف يبقى هي دي البدع اللي بنتكلم عليها لا البدعة الثانية البدعة الاعتقادية ان هو مثلا يؤول صفات الله عز وجل مثلا يقول ربنا ما مالوش يد مثلا ليس الله يد يؤول الصفات او البدعة الشيعة بقى والتشيع والفضل عن الوافض الخوارج وكثير لكن البدعة الاعتقادية التي إيه؟ نتكلم عنها الآن طيب المبتدع حديثه مقبول ولا مردود؟ الراوي المبتدع علويتي فيها خلاف وأمّا في خلاف في ال هل تقبل رواية المبتدا عملا؟ لكن عمّاً البدعة المقصود بها هنا البدعة اللي إيه الاعتقادية والبدعة إذا كانت مكفرة فقولا واحدا فيها شيء بالإجماع يعني هو مش إجماع لكن شيء بالإجماع أن البدعة إذا كانت مكفرة فحديث صاحبها لا يقبل مردود خلاص خرج من الملة ماذا تصنع بحديثه نتكلمكم على البدعة بالمرة طيب ده القول الأول إن هو لو كان بيدعم مكفرة يبقى كده يعمل كده قول واحدا لا يوقف مكفرة زي ال ال مثلا الرافل ال لك أسوأ من كده كمان ال الذين يقولون بوحدة الوجود إن الرب عبد، والعبد رب والكلام ده اللي بيقولوا بالحلول والاتحاد ده, ده ده كفر صريح يعني ما دي دي بدعه هو في الأصل ينسب إلى الإسلام لكنه أصلاً مكفر بهذا الاعتقاد إنه يعتقد إن العبد رب والرب عبد منش عارف من من الذي سيعبد من؟ فكده كفر بالله العظيم هذه بدعه مكفرة تخرجه عن الإيه عن الملل طيب الذي لم يكفر ببدعته بعض أهل العلم رد حديثهم مطلقا يرد حديثه مطلقا وال... وكلام الجمهور على إن... على أن حديثه يقبل بشرطين اللي رد حديثه مطلقا منهم الإمام مالك أشهرهم الإمام مالك الجمهور يقبلها بشرطين الشرط الأولاني اللي يكون رأسا داعية إلى بدعتها الشرط الثاني أن يروي ما يؤيد بدعتها وجد الشرطين قبل الحدي يبهوى لو لو كان رأسا في البدعة يحذر منه وينفر عنه حتى ينزجر وإن دع وإن روى شيئا إن لم يكن رأسا في البدعة ولكنه روى شيئا يؤيد بدعته يتقى حديثه أيضا طيب ظهر أن إحنا القول الثالث وهو صانع البخاري ومسلم أن حديثه يقبل ما دام ثقة يقبل وإن كان رأسا في البدعة وإن دعا إلى بدعته أو إن روى شيئا يؤيد بدعته هذا صانع البخاري ومسلم وقول بعض أهل العلم والصحيحين يمتلئان بأحاديث الرواه المبتدعة وروا الشياء أيضا تؤيد بدعاتهم، وخرجها البخاري وخرجها مسلم عندنا عمران بن الحطان الخارجي وعندنا عبيد الله بن موسى الشيعي وعندنا حديث قطاة يملأ صحيحين وهو من القدرية وعندنا هؤلاء كانوا رؤوسا في البدعة ومع ذلك خرج لهم شيخان بل وخرجوا كثير يعني هم جمارة من الرواه خرج لهم شيخان وهم مبتلا وروا أشياء أيضاً تؤيد بدعتهم وخرج الشيخان طيب نطلع من اللي من البدعة يعني لو جي وقت بعد كده ممكن نكلمكم عليها بتفصيل أكثر لكن على يك هذا الان لو طلعنا من البداية يبقى طلعنا من العدالة كده العدالة واضحة العدالة معروف تعرفها ونواقضها طبيق تخلص العدالة ندخل في الشرط الكام الشرط الكام الضبط وهو الثالث ما هو الضبط طيب الضبط طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب ضبط طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب في صدره عن ظهر قلب وإما يحفظه في كتابه وفي الحالتين يؤدي الحديث كما تحمله إما من صدره وإما من كتابه ضبط الصدر أجل وأعلى وضبط الكتاب أتقن مشي وغالب أهل العلم العلماء الكبار كانوا يجمعون بين ضبط الصدر وضبط الكتاب يبقى هو حفظ حديثه عن ظهر قلب ولكنه أيضا يؤدي من الكتاب حل الرواية طيب لو لو عاوزين تكتبوا تعريفات للضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء اكثر التعريفات دي يا اخواننا <تصفيق> هي من كسب ابن حجر وتبعه عليها اكثر من جاء بعده. طيب ضبط الكتاب صيانته أو صيانة كتابه الذي سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه طب الراوي إذا كان فاحش الغلط أو شديد الغفل أو كثير الوهم أو سيء الحفر هذا يكون ضابطاً لا هو فحش الغلط بيغلط كتير أو كثير الوهم يعني ممكن بيغلط أكثر ما بي ده يبقى ضبط ليس بالضبط وإن روى من كتابه وإن روى من صدره يعني للعداء لل لل أيضا هناك قوادح للإيه للضبط قوادح للضبط يعني ممكن نقول منها فحش الغلط كثرة الغفلة، الوهم، سوء الحفظ مخالفة الثقات أيضا إن كثرت، والمقصود بالمخالفة إن كثرت، وإلا ما من ثقة إلا ويخالف الثقات. طيب مش لازم بقى ندخل في الإيه يعني هي الأشياء دي ذكرها ابن حجر على أنها قوادح للعدالة للعفان لل للضبط الوهم يهن طيب عدم الشدود وعدم العلم شان بنخلصنا الحديث الصحيح النهارده <تصفيق> عدم الشذوذ وعدم العله ما هو الشذوذ خلي بالك الشروط الثلاثه اللي فاتوا كانت شروط يشترط وجودها اه انما عدم الشذوذ وعدم العله اشترط عدم الشذوذ وعدم العله شروط ايه سلبيه يعني اشترط انتفاء مش اشترط وجوده يعني الحديث الصحيح لا يكون شاذا ولا يكون إيه معللا طيب ما هو الشذوذ جميل دمتوا بالذكره هم أنت مذكرة عشان المعهد ولا ولا ولا مذكرة قديمة مما عالقة بالذاكرة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هو مش مظبوط قوي يعني بس جزاك الله خير إيه؟ أنت كنت سليم من التفرد أنت كنت سليم من التفرد أحسن دي, دي بعض معاني الشذوذ بس أنا مش هتكلم على كل شذوذ النهاردة لأن الشذوذ هي بقى درس طويل لكن أقول لكم هو تعريف أخونا إن شاء الله يعني جيد لكن هو يعني عاوز يضبط بس شوي مخلافة المقبول أو من تقبل روايته لمن هو أولا منه أو لمن هو أرجح منه لأنه هو إيه مخلافة الثقة لمن هو أوسق منه خلافة الثقة يعني لو جالك راوي صدوق مش يبقى شاذ مش كده وبتقول لي إيه ثقة يعني الثقة واحد يعني لو هما حتى لو ثقتين أو أكثر ومخالفين لكتر منه يبقى حديثهم شاز أيضا طيب مخالفة من تقبل روايته لمن هو أولى منه أولى منه برضو أو أرجح منه أفضل منك تقول إيه؟ أوثق منه يعني احترازات لغوية يعني احترازات لغوية على الساس أن هو إيه؟ يحاول أن يكون التعريف جامع مانع بحيث أنه هو يشمل كل أفراد الشذوذ يبقى لهو روي ثقة وخالف جماعة كلهم لا يصدق على واحد منهم وصف الثقة كلهم مثلا صدوقين ولكنهم في كثرتهم أقوى وأرجح من هذا الثقة فيكون حديثه شاذ ويكون حديثهم إيه محفوظا مقبول أو محفوظ ماشي طيب هو في معاني معاني تانية لل للشاد لكن إيه مش فش دعابة إيه أما يجي الشاد بعد كده هكلمكم عليها إن شاء الله هنتكلم عليه يعني ده جزء أو المشهور من تعريف الشاد أو ده تعرف الشافعي وتابعوا تبعوا عليه جمهور من أهل العلم منهم ابن حجر اللي هو إيه مخالفة الراوي لمن هو أول منه يعني الشافعي كان يقول ليس الشدود أن يروي الثقة ما لم يرو غيره، ولكن الشدود أن يروي الثقة ما يخالف به الناس، إن هو يرو الناس ويخالف مش إن هو يتفرد بشيء يتفرد بشيء ما راهوش غيره، وإن كان التفرد بشيء ما راهوش غيره ده من الدلال على الشدود والخطأ أيضا، وده قول بعض أهل العلم في الشعر. زي الحاكم و... ومين والخليف وبعلى الخليفه طيب عدم الشدود وعدم العله آخر شرط بقى عشان ننهي عدم العله احنا احنا معانا لحد ده ايه احنا ما عندنا لا يكون عدينا ولا حاجه ولا حد سته ماشي طيب عدم الشجود وعدم العلة عدم العلة شرط الواحد ما هي العلة خلي بالك أنا بتكلم على الشجود الحديث الصحيح وأقول أنه يشترط فيه أن يكون الراوي ثقة ويروي عن ثقة وأيضا يكون سمع من هذا الثقة مش أنه هو ثقة وشيخ ثقة ولم يسمع أحدهم من الآخر لا لأنني أقول لك ثقة وسمع من ثقة سمع منه وشيخه ثقة وهكذا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كده وجد إيه وجد العدالة وجد الضبط وجد الاتصال عدم الشذوذ بقى بقول لك لا لا تكفي هذه الثلاث الشروط دي برضو ثلاثة دي مش مكفيانة ليه أواتب أثقر وسمع الثقر الذي فوقه واتصل بهذا الوصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حديثه خطأا ويكون وهم فيه استدللنا على هذا الخطأ وهذا الوهم بأن جماعة رووا نفس الحديث وخالفوا فدل هذا على أنه أخطأ وأنهم أصابوا الصواب مع الكثرة لأنهم أوثق منه في الجملة يبقى أنا لك أنا عاوز ثقة وشيخه كمان ثقة ويكون سامع منها هو سامع من شيخه وكمان ما يبقىش خالف لا يكون قد خالف جماعة من من الثقات الذين هم أوثق منه مش كده بس يعني علماء الحديث عقادوه وعقادوهم في عيشته قالوا له كمان لازم شرط خامس كده اللي شروط دولت مش مكافيين عاوز معاك شرط خامس ايه هو انت انتفي العل يعني ممكن تتوفر كل الشروط ديات ولو جات العل كمان هيبقى حديثك غلط ويبقى ضعيف ويبقى مردود تب ايه هي العلة العلة سبب غامض خفي يقبح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه مع أن الظاهر السلامة منه طيب يبقى هو الحديث متصل ومسلسل بالثقاء وليس فيه شدود ولكن هو خطأ خطأ إزاي لا ندري خطأ وخلاط وقعت فيه علة قدحت في صحته مع أن ظاهر الحديث توفرت فيه الأربع شروط فهو خطأ فلذلك حكم أهل العلم عليه بأنه ضعيف أو معلول ومردود أنت تنظر في السند وتتعجب كيف حكموا على هذا السند الصحيح السليم النظيف بالضعف وأنت لا تفهم لا تفهم لماذا ضعفوه لكن هم يفهمون هم أرباب الصنعة يفهمون قد تكون الحجة قائمة عندهم ومنصوص عليها وقد يعجزون عن تبيانها وعن أن ينصص عليها هو عرف أن الحديث هذا غلط ليه ممكن مش عارف يقولك هو ليه لكن هو من خلال خبرته ودربته الطويلة علم يقينا أنه خطأ ليس كسائر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صار له طعما ومذاقا خاصا في حلقه حتى أنه إذا سمع كلامًا آخر ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم مجته أذنه وغصبه حلقه فقال ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس رجلا درس الحديث يعني سنة أو سنتين أو عشر سنين إنما أفنى عمره في علم الحديث وصار طول حياته يجمع الحديث ويجوب البلاد شرقا وغربا ويحمل السنن من أفواه الرجال ففهم من السنة كيف تكون السن فهم من الأحاديث كيف تكون الأحاديث صار للحديث رونق ومذاق خاص يستطعمه يشعر أن هذا هو الحديث وأن هذا ليس بحديث سواء كانت النكارة التي يستنكر الحديث لأجلها في السنة أو في المتن قد يسمع كلاما جميلا جميلا لكنه يقول هذا لا يصدر من مشكات النبوة الحديث لا يقول إن الزن حلال أو القتل حلال هذا يعلمه كل أحد لكن قد يكون الحديث يتكلم عن معان النبيلة شريفة ولكن هذا السياق إذا سمعه العالم من علماء العلل أنكره وقال ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنك تقول إنه في غاية الروعة ما هذا الكلام الجميل غاية في البلاغة لكنه يستنكره ينطلع عليك الأمر لكن لا ينطلع عليك هذه هي نتيجة الخبرة الطويلة الممارسة الطويلة فالعلة سبب غامض خفي في غموض ده هو الشرط لابد أن يكون غامض وإلا لو كان ظاهرا لعلمه كل أحد الشرط الثاني يقدح في صحة الحديث لابد أن تكون العلة قادحة يترتب عليها رد الحديث مع أن الظاهر توفر شروط الصحيح في هذا السند مع أن الظاهر السلامة من هذا الضعف توفرت كل الشروط إلا العلة ما ألهاشا لحد من علماء العلل وتفرض بها وما قال هو ليه منكر ولا ليه باطل انت تكرأ في علال ابن أبي حاتم التي رواها عن أبي أو سأل فيها أباه و... وأبا زرعة يقول باطل منكر على الحديث وفق طب باطل ليه كلمة وفقة لم يصح لم يثبت ليس بحديث هي الكلمة هو أعله بهذه الكلمة وفقة لم يشرح لنا لماذا هو باطل ولكنه من علماء هذا الشأن المختصين به، الذين يقبل كلامهم مجملاً، والحديث يصير ضعيفاً ومعلولاً مردوداً إذا قال أمثال هؤلاء أنه ضعيف ومردود. لا نستطيع أن ننتقل من كلام هذا العالم إلا بكلام عالم آخر مثله. تقول لي بقى حد تاني زي البخاري كده مثلاً صحح، أبدأ أقول لك ماشي أبدأ اتكلم لكن أنت ما عندكش ألا مثلاً أبو زرع ضعفه أو أبو حاتم ضعفه وفقط ما عندكش حد صححه يبقى خلاص أنت على الأصل أنه ضعيف لحد ما تلقى عالم من العمال الكبار دولت في مثل لقامة هذا الإمام الكبير يصححه طيب هذا الأمر نتيجة الخبرة الطويلة العلة يشترط في أمر أن تكون خفية يعني مثلا الزهرة يعني مثلا الحديث المعضل ده علة يرد بها الحديث أم ليست علة علة ويرد بيه الحديث ولكنها ليست العلة التي نقصدها الآن لأنها ظاهرة جدا إنما ممكن أقول لك التدليس عل المرسل الخفي ممكن يبقى علة لأنه فيه خفاء وغموض الشرط الثاني أن تقضح في صحة الحديث يعني الراوي إذا أبدل راويا إذا أبدل صحابيا بصحابي هو الحديث عن أبي هريرة خلاه عن أنس أخطأ أم لم يخطأ؟ أخطأ لكن هل ضر هذا الحديث؟ لم يضره بشيء ليه؟ الصحابة كلهم عدود وحيثما دار دار على صحابي فهو مقبول على كل حال لكن الرجل أخطأ أم لم يخطئ أخطأ فهذه علة ولكنها غير إيه قادحة أو أبدل ثقة بثقة أبدل سفيان بن عيينة بسفيان الثوري أو كلهم إيه أئمة كبار فلا يضر طيب قلت لكم علة ظاهرة زي الانقطاع أو ال الاعضال مثلا أو التعليق الذي على الظاهرة فلا نسميها علة هنا. طيب نكتفي عشان إحنا كده جاوزنا الوقت اتفضل إسا لا لا يكمل التعليل والحكم بالعلة على الحديث إلا من علماء هذا الشيء العلماء الكبار المختصون بالعلل يعني حتى أنه لا يقبل مثلا من ممن لم يختص بال... بعلم العلل لا يقبل من الفقهاء لا يقبل من الأصليين يعني نص العالم الفقه على علة الحديث ليس كنص العالم المحدث على علة الحديث ده لا يستويان العالم ده بشر ما هو بشر ولكن له ضربة وله ملكة وله خبرة طويلة هذه العلة التي لا ندرس يعني سببها الآن قد نجمع الطرق و الطرق والروايات لهذا الحديث. ثم نكتشف بعد بحث طويل أن هذا الحديث الذي كان ظاهر الصحة وظاهر القوة أنه فعلا معلول ونفهم نستطيع أن نفهم الآن بعد هذا البحث كلام هذا الإمام الكبير الذي علّ الحديث. ليه المشكلة إن إن هو ما ليش ليه؟ أنا دية مشكلتي أنا. أنا مش فاهم هو قال لي ضعيف ليه؟ ممكن بعد البحث الطويل تستطيع أن تفهم أنه لماذا أعله ولماذا ضعفه هو ممكن بعد كده تنكشف الطرق وينص يقول فلان خالف فلان أو فلان سلك الجد أو فلان أخطأ أو فلان وهي ويدلل على موضع الخطأ فيكده ينص على العلة لكن أوقات يرد الحديث ويتيقن أنه مردود لخبرته وقد لا يستطيع أن يدلل لماذا هو ضعيف الآن ممكن بعد سنين طويلة تظهر له العلة فينص عليها أو ممكن أنت بعد البحث الطويل تظهر لك العلة بالنص الصريح طيب هو أقول لك كل صاحب سمعة ماهر بها وخبير بها ممكن يقول صاحب ال الرجل الذي يعمل بالبتجارة الذهب، الانت ممكن كنت توديله حاجة ذهب وحاجة مش ذهب، بالنظرة الأولى يقول هذا ذهب وهذا ليس بذهب. أنت إذا بدلهما ببعضهما لن تستطيع أن تفرق بين هذا وزه، وسينطلع عليك أن أيهما الذهب، لكن هو بخبرته بالنظرة الأولى يحكم أن هذا ذهب وهذا ليس ذهب. بمجرد الممرص تفهمني هو ليه ذهب وليه من الذهب مش قادر يقولك مش عارف هي كده أنا فهمك كده بس يقينا أحلف لك على المصحف إن هو ده ذهب وده مش ده وأنا متأكد زي ما أنا شايفك كده بس أنا مش عارف أفهمك كده هي دي هي المشكلة كده ما... طيب أقوله قول هذا